بمسألة انزال القرآن نقول شغل مجاسم انزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا وانزل منجما بحسب الوقائع انزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وقال إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وَلَا نزاع في ذلك وَحُكِيَ الْإِجْمَاعَ على أنه أنزل جمعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قاله ابن عباس صحيح أن ابن عباس كما هو معلوم وقد تقدم أنه لا ينافي كونه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى بلو قرآن المجنون في اللوح المحفوظ بعد ثلاثة وأنزل منجما بحسب الوقاية قال وأنزل القرآن من الله تعالى نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا يأتي بعضه بعضا حسب الوقاية قال تعالى ولا يأتونك بمثل لجئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال ابن عباس وغيره أنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل بعد ذلك وقرأ الآية وقال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على المكشم ونزلناه تنزيل وتقدم قول الشيخ إن كون جبريل نزل به من الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لا ينافي كونه تعالى كتبه قبل أن يرسل به ولا كونه قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة شملة واحدة وأنه تعالى كتب أعمال الخلائق قبل أن يعملوها وقال إن جبريل أخذ رحمة الكتاب لم يسمعوا من الله تعالى بقوله باطل مخالف للكتاب يرسل واجمع سلف الأمة وفي الصحيح إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات سعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله يوحيه بمعراد وكلما مر بسماء سأله ماذا قال ربنا يا جبريل قال فيقول وقال الحق وهو العلي الكبير وغير ذلك من الحاديث ما جاء بقول الثاني ها ما تعرض بقول الثاني وأن كلام بين عب ها لا يجب من حكاية يكون الجماعة واقعة كأن التسال في نقص الإجماع عرف من ذلك العلم لكن يبقى له هيبة وأنه لا ينافي يعني كونه نزل منجم من حسب الوقاع وأن الله تعالى تكلم من في وقته عند الحاجة إليه وأرحاه إلى جبه مع كونه أنزله جملة واحدة لكن هو خلاف الظاهر على كل حال وممكننا استنباط من ابن عباس أنزلناه يعني ما قال انزلنا بعضه في لازم مباركة قول الثاني يعني أن ابتداء التنزيل في لازم قدر ما يكون انزاله كله في لازم قدر المقصود أن ابتداء التنزيل لا يعني انزاله جمهة واحدة أعرف كلام السيوطي وكلام الزركيجي وكلام كلهم يؤيدون قبل بن عباس نحن من منها نحن نخشى أنه كونهم يرجحونه أنهم يربطونه بكلام الواحد القديم يتكلم به ولم يعد يتكلم هذا اللي يفشى منه لأن أكثر من تكلم في هذه المسألة شاهرة شاهرة لا لا ثابت عن ابن عباس ثبوت عن ابن عباس ما لكن هل هو مما لا يدرك بالرأي او ان ابن عباس فهمه من قوله انزلناه يشوفها إن شاء الله الآن يشوفها إن شاء الله يبنجمع في المسألة إن شاء الله ما يكشفها إن شاء الله سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتعملون لهم بالسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى وقال النووي في شرح مسلم لا نص وافتجل الامور بقوله تعالى ومن لي الذين يوقعون السلاسل نعم تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالوا معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم يعني لا مجال للندم مجال راجعيا يملك الرجع نعم انتهى محل الغرض منه بلفظه قال مقيده وعفى الله عنه ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق رأسه ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وذانت منك امرأتك وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنفره وهذا تفسير من ابن عباس للآية شو ما يقول يا ابن عباس إن الله قال إن الله قال هو مقول القول ها؟ شو الإمام مقول القول فيجب الوقف على ابن عباس يقول يا ابن عباس يعني افتني او ردها إلي أو كذا فيرد عليه ابن عباس بقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل مخرجا نعم وهذا تفسير من ابن عباس للآية لأنها يدخل في معناها ومن يتق الله ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة ومن لم يتقه ذلك لأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجا لوقوع البينونة في, في لفظ واحد لم يجعل له مخرجا بالرجعة لم يجعل له مخرجا بالرجعة لوقوع البينونة فيها مجتمعة هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل غيره وهو قوي جدا في محل النزاع لأنه مفسر به قرآن وهو ترجمان القرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وعلى هذا القول جل الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة وحكى غير واحد عليه الإجماع وسجل المخالفون باربعه احاديث وهذه المساله مما نسب فيها شيخ الاسلام الى خرق الاجماع مم. مم. اللف... طالق طالق طالق. لا بلفظ واحد نفس الشيء قال الثلاثن او واحد لكن لو قال قال قال قال وقال انه يؤكد صارت واحد وين لما قلت تاكيد فين بس اه استدلال المخالفون باربعه احاديث الشيخ الذي سياتي الحديث الحديث الوارده في حذر كانه وغيره حمله الشيخ مثل النسائي أنها ثلاث طلقات في مجلس الواحد ثلاث طلق طلق طلق وهذه هي التي كانت عهده صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وعهد أبي بكر بناء على أن الثلاث المفرقة في مجلس الواحد المقصود بها التأكيد ولا يقصد الحدد أما إذا قال طالق ثلاثاً هل يحتمس أكيد؟ إنه يحتمل عادة فقط فجعلوا طالق طالق طالق أسهل من طالق ثلاثاً لأن طالق ثلاثاً ما تحتمل سأكيد والطالق طالق طالق تحتمل التأكيد ماهذا؟ كلام الإجمالي صحيح كلام الإجمالي كانت الثلاث على عادي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطير بكر ثلاث سنين من عادي عمر تجعل واحدة كانت الثلاث هذا يشمل مكانة مجموعة ومفرقة هذا كلام صحيح لكن في بعض الأحاديث ومسياتي ما يمكن حمله على التكرار أنها تجعل واحدة إذا كررت ويقصد من وراءه التاكيد وسياتي بحديث اللهم ارتنا الا واحده ساتر ذنوب ها تاكيد شيخ الاسلام اعتمد على الحديث الصحيح كانت الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ابي بكر في عهد, عهد ابي بكر. وثلاث سنين من عهد عمر على هذا علما يا شيخنا لكن الاشكال اللي, اللي يورد وهم حل إشكال بالفعل وكيف كيف يعرف عمر رضي الله عنه أن هذا هو الواقع الذي نزل السلام وعاد ابي بكر اول خلافه ويرفعه بدون نازل ويوافقه علي بن عباس وغيره من فقهاء الصحابه ولا يعرف لهم لهم مخالفين الكلام على على هو اجماع اجماع سكوتي حتى على القول بثبوتي أنه إجماع السكوتي الأصل اللي يمس بساكن القول يبي كلام الشيخ من م... يكشفها نعم أنا... إذا كانت مجموعة لخال ثلاثة النص إذا كلام الأربق ما يستدلبه الشيخ على كلامه هو هم هذا هذا الشيخ بيوجه النصوص بيوجه النصوص على انها لا تعارض فيها وان ما شيء في سياق واحد نعم واستدل مخالفه نبي ارضعه احاديث الاول سعيد بن اسحق عنه كلمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي أعلى وصححه بعضهم قال طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزن شهر في مجلس واحد نحتاج لقوله في مجلس واحد إذا كان طلاقه الثلاث بلفظ واحد ما نحتاج إنما نحتاج في مجلس واحد إذن قال طالق طالق طالق فلنطلق ثلاث فحزن عليها حزنا شديدا فسألهن المصرح. المحروف عند أهل العلم وعليه الفتوى أما طالق ثلاثا مجموعة أسهل من قوله طالق طالق طالق قول طالق ثم طالق ثم وعند الشيخ الأكس إن طالق ثلاثا لا تحتمل التأكيد نعم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئتا فارتجعها يعني الإقراءة هذا النص مجرد ولذا نص مفسر ما يحتمل طلقها ثلاثا فجعلت واحدة ما يحتمل كلام ثاني لكن فيما يبينه الشيخ وأول كلامه فيه شيء من الاستغراب أن المستصحب في النفوس أن طالق ثلاثا أسهل من طالق طالق طالق والشيخ لا لا يمكن أن يكون طلقها ثلاثا بلفظا واحد ثم يضطر الصحابي أن يقول في مجلس الواحد احتاج إلى قول مجلس الواحد إذا كان الثلاث مفرق نعم. قال مقيده عفى الله عنه الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه الأول أنه لا دليل فيه البتس على محل النزاع على فرض صحته لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام لأن لفظ المثن أن في الثلاث واقعة في مجلس واحد ولا شك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد فالدعاء أنها لما كان في مجلس واحد لا بد أن تكون بلفظ واحد بغاية البطلان كما سرى إذ لم يدل على كونها في مجلس واحد إذ لم يدل, يدل إذ لم يدل كونها في مجلس واحد على كونها بلصف واحد بنقل ولا عقل ولا نقل لغة ولا لم يدل نقل ولا عقل لم يدل نقل ولا عقل على جهة إذ لم يدل كونها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد نقل ولا عقل ولا لغة كما لا يقفى على أحد بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد إذ لو كانت بلفظ واحد لقال بلفظ واحد وترك ذكر المجلس إذ لا داعي لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا موجب كما ترى وفي الجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادف المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجب فيقالوا سلمنا أنها في مجلس واحد ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم وسترى تمام هذا المبحث وسترى تمام هذا المبحث إن شاء الله في كلامي على حديث الطروس عند مسلم الثاني أن داوود بن الفصين الذي هو راوي اله... الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمه ليس في ثقه عن عكرمه كوفي ليس في ثقه في عكرمه قال ابن فجر قال ابن فجر في التقريب داوود بن الفصيل الاموي اموي الاموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج انتهى وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث مذكور من رواية غير ثقة مع أن قدمنا أنه لو كان صحيحا لما كانت فيه حجة الثالث ماذا تره ابن حجر في فتح الباريء فإنه قال فيهما نصه الثالث أن أبا داود رجح أن ركان فإنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانه وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض روافه حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا ففي هذه النكسة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس انتهى منه بلفظه يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكريمة عن ابن عباس مع أن قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلا على محل النزاع وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن بحديث ابن إسحاق المذكور الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من جعل الثلاثة واحدة هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر من أنه طلق امرأته في الحيض ثلاثة فاحتسب بواحدة ولا يقفى سقوط هذا الاستدلال وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره وقال النووي في شرح مسلم ما نصه وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنها أنه طلقها واحدة وقال القرطبي في تسيره ما نصه والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض قال عبد الله وكان تطبيقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة ولذلك أمر ابن المراجبة طلق على ريد السنة في الحيض مباشر لا طلقها بعد ما كان لانه هو طلقها ثلاثه فهمت فهنا بعضهم ان ثلاثه او بنص واحد او البت لا تختلف فعبر بالمثل وقوله في مجلس واحد يقتضي انها مفرقه كونه ثلاثه عند الراوي لا ما تفرق عن كونه البتى على كونه تلقا ثلاثه بنص واحد ومفرق فروا على ما فهمنا وكذلك قال صالح ابن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي دئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشاذي والفسن انتهى منه غلاظه فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غايه الظهور ابن عمر لم يصل فيه انه طلقه ثلاثه بل ثابت من ادلتهم هو ما رواه ابو داود في سننه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بعض, بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبور كانت وإخوته أمرك وإخوتي, وإخوتي. طلق, طلق عبد يزيد هذا اسمه مم. ابو ركانه واخوته ركان هو المذكور طلق عبد يزيد يصير كلهم طلقوا ابو ركانه مم. وفي الحديث الاول ركان وهنا ابو ركانه في له له كلام كثير في المساله بكذا في السلم وين يعني بربحوا كله برك انا بخوت شو ايش بتحملوا عليه يعني شو ال... وش... كيف يوجه هذا الكلام هي هو برك انا بس على ربنا اشفاء لبكره وكذا هو مشكله لكن الا اذا قلت لا لا, لا. لا لا ما في تاويل لهذا عمركانه واخوته هو صحيح هذا صحيح صحيح هذا صحيح صار من ذلك الرذ صار بركان لا ما يلزم لكنه أخو مشاهير قد يكون أشهر منه لكنه أكبر ها شو ذكر عد وجه فيه هذا ها ما في توجيخ ثاني إلا كلهم طلق ومبكعنا أبو ركعنا وأخو طلقوا ومبكعنا ما يصير هذا ما في وجه صحيح مم؟ مم؟ لا لا لا لقد كل الشخص اولاد 10 كلهم مشاهير معروفين بانهم اولاد هذا الرجل والكبير منهم هم مشهور اقل من مشهوره انه اشتف... كان اكثر مشوره شتو فيها في شتو فيها ش شاف فيها ما يبرر فكر الاخ لا كنت حال <تصفيق> نعم. نعم. عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم كان ومك حمراءة من مزينة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة بشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ففعل فقال راجع امرأتك أمر كانة فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت قد علمت راجعها وثلاء يا أيها النبي إذا طلقته النساء لعدد اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العده في الاسناد اخبرني بعض بني راشد جهيل نعم مراته زينه مرام زينه صارت ما يرمي علي المرأة التي وقالت لا يغني عني إلا كما تغني هذه الشعار ضعيف لها أثر طلاقا ملكانا على قلحة كل وخبر كله ما هو صحيح تكلم اتباره ما هو صحيح. نعم قال مقيده وعفى الله عنه والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط لأن ابن جريج قال أخضرني بعض بني, أ... بعض بني أبي رافع وهي رواية عن مجهول لا يدرى منه فسقوطها كما ترى ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أغلى بالقبول من هذا الذي لا بني رافع الواحد لمجموعة فيحتمل يحتمل واحد بعض والمسلم بعض والثلاثة بعض إلى لكن اذا روي عن مجموعه على سبيل الابهام في العصور المتقدمه تابعين مثلا فهل نقول ان جبر يجبر بعضهم بعضا او نقول مجاهيل منتهى الاشكال شو إيه؟ يعني بعضهم أشار إلا أنهم إذا كانوا من المتقدمين في عصر التابعين عصر كبار التابعين وهم جمع ينجبر بعضهم ببعض ولو كانوا من شيوخ إمام من الأئمة قال أخبرني بذلك عدة من شيوخنا أن هؤلاء لهذا الإمام لا يمكن أن يروي أشياء هذا الإمام عن مجموعة من الشيوخ ليس فيه انتقاه حتى لو قدر أن فيهم ضعف أنه ينجبر بعضهم بعضا وقصة امتحان البخاري في قلب الأحاديث المئة يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه من هم من يقول أنها ضعيفة لأن العدة مجاهي ومن من يقول أنها مجموعة من شيوخ إمام من أئمة الحديث ولو افترض أن في بعضهم ضعفا فإن بعضهم يجبر بعضا والقصة ليست في مرفوعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس في حكم من الأحكام فتثبت بمثل هذا الإسلام نعم ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي لا خلاف في ضعفه وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحلفه ما أراد إلا واحدة وهو دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة كما تقدم الحديث الرابع وما أخرجه مسلم في صحيحه حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن قاوس عن أبيه عن ابن عباس عن ابن عباس قال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 لماذا لا بحدي مصف في الموضوع في الناس الثلاث واحدة الشيخ يريد أن يحمله على الثلاث المفرقة وأنها كانت تجعل واحدة تحسينا للظن بالناس وأنه وقعها نادر وأن الناس ال ال الصحابة في عهد عليه الصلاة والسلام لا يرتكبون ما حرم الله عليهم فيتلقون لغير السنة وإنما يتلقون للسنة وكونها ثلاث باب التأكيد نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخضرنا روح بن عبادة قال أخضرنا بن جريج وحدثنا بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلموا أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم وحدثنا إصحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن يزيد عن زيد عن حماد زيد عن أيوب السخياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات منها النافك ألم يكن الطلاق السلاف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم هذا لفظ مسلم في صحيحه وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها طريق, طريق. شتائع تعمل. هو بليأ هو التتاول لكن بشدة نعم وها به الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن يذكر ويؤنث وجريان أهل الحديث على أنهم مؤنث ما يكادوا يذكرونها والله جل وعلا يقول طريقا في البحر جبسا يذكر يذكروا لا يشكال وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسمي إبراهيم بن ميسرة وقال بدله عن غير وقال بدله عن غير واحد هو يذكر أن أهل الحديث على أنه مؤمن وهو طريق وهذا من كلامهم هذا يقال بدله رجاء أبو دولة يكلم يسمي إبراهيم أبو ميسفر وقال بدله عن غير واحد يعني عن أي واستختيان غير واحد قال رجل. بدل إبراهيم يعني. بدل إبراهيم. بدل إبراهيم وقال بدله عن غير واحد ولفظ المثل أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر لأنه أتبين بواحد ولا داعي لمن زاد على ذلك يكون مذاب على ذلك وقع في غير موقعه وقعت وقع الثاني والثالث على امرأة بائن لا يحقها طلاق نعم. قال ابن عباس بلاء كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل جعلوها واحدة فيها فيها قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة في هذه الصورة لا في هذه الصورة في كل حديث ما يناسبه من الكلام لا لا يعني نجعل ثلاث من نسبة لغير مدخل بها واحدة وثلاث المكررة للتأكيد واحدة نعم قال, قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها شعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس يعني عمر قد تتابعوا فيها تتايعوا والتتايعوا والتتايعوا لكن بشدة وكسر قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة الأول أن الثلاثة المذكورة فيه التي كانت تجعل و... أجيزوهن يعني أمضوهن نعم التي كانت تجعل واحدة ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلا ولا شرعا أن تكون بلفظ واحد فمن قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات وإذا قيل لننجز ما بان المراد في الحديث في وقت واحد لان في سطر سطر في وقت واحد بطلاق وهذا طلاق الثلاث لانه صرح بالطلاق في ثلاث مرات واذا قيل المنجز وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة واحدة فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة فإن قال لا يقال له طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة فلا شك في أن دعواه هذه غير صحيحة وإن اعترف بالحق وقال يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو أشد بظاهر الله قيل له وإذاً وإن اعترف بالحق وقال يجوز إطلاقه على ما أوقع بسلمة واحدة وعلى ما أوقع بسلمات متعدده وهو أشد بظاهر الله أسعد, أسعد أسعد نعم أسعد الله وهو أسعد بظاهر الله قيل له وَإِذَا فَجَزْمُكَ بِكَوْنِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا وَجْهَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَتَعِيَّنْ في كَوْنِهِ هذا الذي يقرأ هذا الكلام من أول واحلة ويرى الشيخ ينتصر لكون الطلاق بلفظة واحد ثلاثا أشهل من كونه أي أشد من كونه بألفاظ متحددة ويريد أن يحمل الأحاديث الوارثة كلها على أنها بألفاظ متعددة من أجل أن يقال ما دامت بألفاظ متعددة المقصود التأكيد ويرد على من يزهم أنها بلفظ واحد لأن اللفظ واحد ما يحتمل تأويل إذا سلم أنها بلفظ واحد انتها جميعا ما قناه الشيخ نعم وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلخض واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع ومما يدل على أنه لا يلزم من لخض طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة أن الإمام أبا عبد الرحمن النساء مع جلالته وعلمه وشدة فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد في طلاق السلاف فيه أنت طالق أنت طالق أنت طالق لتفريق الطلقات لأن لفظة السلاف أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث فقال باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ثم قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبو الصحباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاثة كانت على عهد رسول الله؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ذكر وفدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال بلى فترى هذا الإمام الجليل قال بلى نعم عندك وسبقه استفهام من قال بلى بلى لو قالوا نعم بكفروا هل أستغير بكم؟ قالوا بلى نعم هذا الإمام الجليل صرح بأن طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة ويدل على صحة ما فهمه النسائي رحمه الله من الحديث ما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الرد على من استدل لوقوع الثلاث دفعة لحديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت الحديث فإنه طال فيه ما نصه ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث إثم واحد بل الحديث بل الحديث ف... بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعنمهم حديث الذكر عن الصلاة يقول استغفر ثلاثا استغفرة العمل استغفر قال ابن جريج الرعاوي قال استغفر الله استغفر الله استغفر هل يتفق مع كلام الشيخ أم لا يتفق ها؟ قال استغفر ثلاثا لا الشيخ يقول ما يمكن أن يقل ثلاثا وهي مفرق المؤلف فانه لا يقال فعل ذلك ذلاذا وقال ثلاثا الا من فعل وقال مره تمام كلام ليس قيم كلام المؤلف كلامه القيم نعم كلامه القيم نعم كلامه القيم لك ما لا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد المرة لا يقال ثلاثا وفي الحديث تغفر ثلاثا ما الكلام في لغة العرب هل يقال أم لا يقال تعلم الموضوع البحث لا يقال, يقال يقول لا يقال فعل ذلك ثلاثا إلا إذا كان مفرق لا هو الكلام مش عليه حديث الاستغفار حديث الاستغفار أصله مفرق فجمعه الراوي أصله مفرق فجمعه الراوي لكن لو كان مجموع في الأصل ليس للراوي أن يفرق ومضم في كلام عليه الصلاه والسلام سبح الله سبح الله قبل فعله عليه الصلاه والسلام فسره المراوي بهذا فسر الاجمال بالتفريق ما يدل على انه في الاصل مفرق نعم ها لا انا كلام ابن القيم يتسق وينشي من حجر السفار ظاهر لا الظاهر لا لأن ابن القيم ينسب إلى لغة العرب لا يوجد أحد يقول فعل ثلاثا وقال ثلاثا ها ها وكانت مفرقة من الأصل فجمعها الراوي شكاية أو وصفا لما حصل ثم جاء الراوي الثاني فسرها أرجعها إلى أصلها يعني. يعني ما يقال أن هذا الأصل أن بعض الصلاة يستغذره زرها وهذا الذي نفاه بالنقيم نعم والمقصود به التأكيد لأنه لا يظن بالصحابة أن يقعد طلاق الثلاث وفعة واحدة في مجلس واحد وقد جاء النهي عنه تحسين اللي يظن بالصحابة ويكون واحدة عمر رضي الله عنه يقول اختلف الوقت يعني كوننا على أن نحمل الصحابة في عصر عليه الصلاة والسلام وصل عبي بكر قبل أن يتتابعوا ويرتكبوا المحضورات يعني انتشر فيهم المخالفات فأولئك يحملون على الوجه الصحيح الذي لا مخالفة فيه وهؤلاء نظرا لحالهم وصيرتهم وما حصل منهم يحملون على وجه الثاني ما احتجنا الى تفسيره اذا قصد بهذا ذلك ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أرثت الله لكنه في الجملة يعني لما لم يفصل بالحديث حبيب العباس لما لا ينفصل حوم لذلك على التاكيد حسانا بالظن حسانا بالظن لا يمكن ان يتكلموا وخالف ويفوتوا فرصه اعطاهم الله جل وعلا طلق ثلاثه بكلمه واحده خلصنا ما فيش اي تفسير هو الجماعه لما الاربعه من باب أولى إذا لم يقصد التأكيد الشيخ ما هو ينازع في من يريد إيقاع الثلاث بقول طالق طالق طالق ما ينازع مثل ثلاثا لكن يقول لذي جاء في الحديث أنه طلق كانت الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عادئة ببكر وثلاث سنين أو من خلال عمر واحدة لا تحمل على لفظ واحد ثلاثا لأن ثلاثا ما تحتم التأكيد إنما يراد معناها هذه مسألة المسألة الثانية أنه حمل ثلاثاً في الحديث على المفرقة والمفرقة تحتمل التأكيد وتحتمل تأسيس حال يظن بالصحابة أنهم يؤسسون تكرار الطلاق وهم حرم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهده نظر لحال الناس يجب المخالبة تكثر عن ذلك يترددون في مثل هذا المحرم ففوه قهو عليه إذا الله الرحمن الرحيم اذا قصد بالتاس الثلاث حرام كذلك لكن يقع كلامه يقع اذا قصد التاسيس او قال ثلاثه عند المؤلف ترى كل هذا كلام مش المؤلف لكن اذا اقرب تهديد السنن تغير في وجه النظر كلام باطول من هذا نعم ايه مكرره الا انبهكم الا انا بكرر هذا من القيم يقول الا من فعل وقال مره بعد المره فانه لا يقال فعل ذلك ثلاثا يتسقيه فعل ذلك ثلاثا إلا من قال ذلك ما يعني ما هو بوع لا لا يقول لك الآن هل هل العدد يقوم مقام المحدود في كل مناسبة هل يقوم مقامه هل يقوم مقامه هل الاجمال يقوم مقام التفصيل في كل المناسبات لا بعضها لا بد من ان يحمل على التكرار كما قال ابن القيم وبعضها يمشي على ايش على, على أن لو تقول اعطيني ب كذا 10 قير خبز هل معنى ذلك ان تقول اعطني بالريال والريال والريال والريال لين صعب 10 لا كل مقام له وجهتك وله ما يناسبه نعم. وهذا هو الغفر الله لك ثلاثا يكفي او تكرر الدعاء وإذا سلم سلم ثلاثا السلام عليكم ثلاثا ممكن ها؟ نعم وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم كما يقال قدفه ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا انتهى منه بلفظه وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله من الحديث لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة كما أوضحه ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة المسلوح يعني وافق ابن القيم الشيخ المؤلف وافق ابن القيم فيما يخدم ما يرى رحمة الله على الجميع نعم كما أوضحه ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة المذكور آنفا ومن من قال بأن المراد بالثلاث في حديث طاوس المذكور الثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ابن سريج فإنه قال يشبه أن يكون ورد في تكرير الله كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم القداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم قاله ابن في الفتر وقال إن هذا الجواب ارتباه القرطبي وقواه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه وقال النووي في شرح مسلم ما نصه وأما حديث بن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله فلأصح أن معناه أنه كذب يعني في تريس يعني, م... يعني في أهد عليه الصدر الأول والناس تغيرت تغيرت صارت لا, لا المنكر أثرهم كبير عندهم ويجبهم خالفات لا لا الباعث الباعث يتغير باختلاف الأحوال والأشخاص باعث يجي الشخص يسألك عن سؤال وتعرف أن الداعي له غير الداعي لفلان أما قصود مثل هذا يتغير الحكم باختلافه هم يعني أنه ما وقع في عهدي تشريه إلى آخر الزمان طيب وش فعل علي كلام عمر فعل عمر وإزام الناس ولا إما الأربع كلهم على ما اتخذه عمر كلهم على باطل ها شو ترى المسألة ليست في السهل حيث توخذ بهذه البساطة لأنه تبقى كلام نزوه كله تسمعت ولو ترجع لدى ثاني بعد كلام نقيم راح كلام نقيم مسألة من عضل المسألة ليست مستاهلة يعني بحيث نتناولها بأنه كانت الثلاثة من تهل إشكال شو لأنها ما وصلها لا أعرف اللوحة بها بحث إلا إذا كان في الأربعين بحيث من أحدث في أمرنا اهتمال براع عمر المسلم هو او الامر فيها لا هو الاقتذ بالنداء من بعد يعني فيما لا نص فيه ما إذا وجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام به الا اذا كان امر كان حمله على وجه النص المقصود إن, أن الأمة بهذه الكثرة بهذه الصورة بهذه الكثرة صعب تخطيئته صعب تخطيئته يعني إليس منهم رجل متبع أثري وذكر هذا ذكر لكن نقيج مع سقوتي وأثره بعد التفرق في البلدان مع على كل حال مسألة لا تؤخذ بهذه البساطه ترى المساله مش سهله ما بقى اصلا ولا بهذا الشيء ما لازم انا افصل في الموضوع الحمد لله لفي هذا باب مفتوح لما فيه شروطه لكن ترى هذه المسألة ليست بالسهلة الإنسان إما أن يضاجع مرأة أو بحرام أو بحلال المسألة تشبها أو شيء بين مكروه وبين المستحاب وبين... لا المسألة إما نكاح يوجر عليه أو لزين أن يكون من أكبر الكبائر ترى المسألة بالسهلة على كل حال من يتخلد الفتوى وتحملها أمام الله جل وعلا فالله يعين سبع رأسه سبع رأسه جمع المفتر أكبر محمد بن براهيم وهرا يجبه يوم جاء تغير الرأي والذي يجب يغيره الله الشيخ يخذك برأي قبل في أول في اول في امنه شارين وثلاثه افتهم الجمهور نفس الشيء كله كله واحد ذولا كله ضربهم واحد سيه. وراح مسكين واحد ضحيه واحد في ابها طلق ثلاثه والقاضي القاضي المشكوي ابها ارسل الشيخ الاول اسبوع تعيينه ان شاء قال خلص ثم تغير راي الشيخ بعد 13 شهر اربع وبلغ هذا الشخص وجاء للقاضي فانا بروح الامرح للرياض اكلم الشيخ ما على ما كتبوا انا باخذ له ما اخذ هذا شو يا بعد يلتزمون بالشارع احنا عبون باحكام الله بس جهله شايل واحد من من أهل تبوك منتدى تبوك ومسكين اخذ اجازه اسبوع حلف الرياض وكنا زوجي الصريع بحضر اليوم الفلاني بحضر اليوم الفلاني وكرر من بكرة عند سليمان الفلاني والى ما الى ان جاء اليوم وكرر انه بيجي يوم جاء البيت مليان من الزيوف وش جيلو 8 19 قال عندنا ضيوف عصر عشاء يعني تهونكعون فالعصر ما طلعوا والمغرب ما طلعوا العشاء ما طلعوا الصفر الليل ما طلعوا قال هي حرام عليك ما حرمت مك على الكيلان ليش احمد ربك حر ما حرمت مك على الكيلان <تصفيق> لا لا, لا لا لا لا ما اسمه ما اسمه فريق على طول بده يوصل وصلنا فجر بشيطه ما فيها مشقه لو عرض الناس ما في تساهل ما تساهل لم يكن الناس بهذه الطريقة على كل حال على كل حال شيف الذي تبرأ الذنة بتقريده ومجتهد بحق هذا على خير على أي حال يثبت له أجرين أو أجر واحد يعني كل الاشكال من المتعلمين يتعرفوا في مثل هذه بس هذه المشكله يعني هذا لا يكتب من يوقع قبل ثم يعيدها موقعه الى بس هو ساان اس معهم وهم بحل ابدا هذا ليس حل ومع ذلك لو انتقرون كلام الوصايا الجاذبه بس انتا كل ما سمعته نعم اجت تمام واجر رده اليه وحده المره في شيوخ لا يكادون يخرجون الطلاق البت حالة العلم, العلم هم محصول خلال موجود من الصدر الأول ولا نحسنه أحد نعم سامي شيد فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم, فيهم الخداع ونحوه مما يمنع القبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأنضاه عليه قاله ابن حجر في الفتح وقال إن هذا الجواب ارتباه الكرتضي وقواه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا وقال النووي في شرح مسلمنا نسه وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق في طالق ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل, فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأثير فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس لهذه الصيبة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر قال مقيده وعف الله عنه وهذا الوجه لا إشكال فيه لجواز تغير الحال عند تغير القصد لأن الأعمال بالنيات ولكل انغيئ ما نواء وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن نعنى حديث طاوس الكور أن الثلاثة بلخض واحد ادعاء خال من دليل كما رأيت فليتق الله على من تجرأ على عزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس كون الثلاث المذكورة بلخض واحد ولم يسعين ذلك من اللغة ولا من الشر ولا من العقل كما ترى قال مقيده عفى الله عنه ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن داود ابن الحسين عن عكريمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي أعلى من قوله طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وقوله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد لأن التعبير بلفظ المجلس يفهم منه ليس في بلفظ واحد إذ لو كان اللفظ واحدا لقال بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر المجلس إذ لا داعية لذكر الوصف الأعن وترك الأخصب إلى موجب كما هو ظاهر ظرف لكن هذا فرق لا هو الكلام لأن التعبير بالأفضل مجلس هذا جاهد حديث ركيانا نعم الجواب الثاني عن حديث ابن عباس هو أن معنى الحديث أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثا كان يقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا أو يستعملونها نادرا وأما في عهد عمر فكهر استعمالهم لها ومعنى قوله فأمضاه عليهم على هذا القول أنه صنع فيهم من الحكم بإيطاع الطلاق ما كان يصنع قبله ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي سرعة الرازي وكذا أورده البيهقي بإسنابه الصحيف إلى أبي سرعة أنه قال معنى هذا الحديث عندي أنما تطلقون أنتم ثلاثة كانوا يطلقون واحدة قال النظري وعلى هذا فيكون الخبر وقع على اختلاف عادة عن... الناس عن... عن... وقع عن اختلاف, عن... اختلاف عادة الناس عن... وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس عن اختلاف عادة في الناس خاصة لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان عن المحقق القاضي أبي الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب والكي الطبري قال مقيده عفى الله عنه ولا يخفى ما في هذا الجواب يتعسف وإن قال به بعض أجلاء العلماء الجواب الثالث عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو القول بأنه منسوخ وأن بعض الصحابة لم يطلع على النس إلا في عهد عمر فقد نقل البيهطي في السنن الكبرى في باب من جعل الثلاث واحدة من جعل الثلاث, و... من جعل الثلاث واحدة عن الإمام الشافعي ما نفسه قال الشافعي فإن كان معنا قول ابن عباس إن السلافة كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس علم أن كان شيئا فنسق فإن قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه اي يكون ابن عباس يرضي الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قال الشيخ في روايه عثر ابن عباس في <تصفيق> هذا في عمر بل أولى ثم الله كان يعرف من خال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخالف من غير أن يكون له مستند نعم نعم ربيع. نعم نعم قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النس وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل قال الشافعي فإن قيل فلعل لا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه قيل قد علمنا أن ابن عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وفي بيع الدينار بالدينارين وفي بيع امها في الاولاد وغيره فكيف يرضى بالفضل رب دون ربا المسيء وصاحب ابن في شيء يرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف انتهى محل الحافظ من من البيهقي برفضه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه الجواب الثالث دعو النسخ ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك قال البيهقي ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور في قوله باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث وقال ابن كثير في تفسير قوله فعالى الطلاق مرتان الآية بعد أن حديث أبي داود المذكور آنفا ما نصه ورواه النسائي عن زكري بن يحياء عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به وقال ابن أبي حاتم, حاتم. شو؟ يبن فاشري وقال ابن ابي حاتم حدثنا هارون ابن اسحاق قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك فآتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فأنزل الله عز وجل الطلاق مرة قال فاستقبل الناس الطلاق يعني الذي يملك فيه الرجعة في ما تقدم نعم. قال فاستقبل الناس الطلاق يعني من جديد كل ما ليس سبقا طلق عشر ولا عشرين ولا استأنف من جديد اللي طلق واللي ما طلق كلها قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ولم ومن لم يكن طلق وقد رواه أبو بكر, أبو بكر بن مردوي من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسل وقال هذا أصح ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كليب عن يعلى بن شبيب به وقال صحيح الإثناد ثم قال ابن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال و... فقال والله لأتركنك إلى لا أي من ولا لا تزوج فجعل يطلقها حتى إذا كاد في العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وهكذا روى عن قتادة مرسلا ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك واختار ان هذا تفسير هذه الايه انتهى لنظم كثير من لفظه لا فيه اختلاف فيه اختلاف لكن حتى بعد مجيء الاسلام كانت العدة حول ثم نسي قد باربعث وشر وعشر قد في الوثان من يطرع عليه من يطرع على الأحكام من النسخ لكن الردود طويلة إذا تذكر ونقلها عن من حجر على من قال بالنسخ ونقف عليه وهذا خد دروس الله نستمر لا لا تابع النسخ صحيح ياك في النسخ الكلام على النس من قبل كلام على النس من قبل الردود على من قال بالنس استئناف احنا بغينا على النس قلنا عليه والنس خلوه يعني واضح يعني سهل يعني ما يحتاج إلى استذكار كبير الروايات اللي بعضها مستبت لبعض إن شاء الله إن شاء الله أقول